صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد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 خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وما عند الله خير للأبرار فإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله, بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بِآيَاتِ الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللَّهُ أَكْبَر الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ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 وإلى ربك فارغب قدمت لكم هذه المادة من مجموعة القارئين أحمد العبيد وناي الفيصل. ونايف الفيصل